بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا في بحثنا قبل التعطيل إلى شرائط العباضين فالان يجب أن نبدأ بحوله وقوته من شرائط العوضين أول شرط يذكر للعوضين وأورده الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه هو الشرط الماليه العوضين يجب أن يكونا مالين والذي لا مالية له لا يمكن أن يقع ثمنا ولا مثمنا وعبارة الشيخ ما يلي يقول رحمه الله والاولى أن يقال إنما تحقق أنه ليس مالا عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العواضين هو بشكل مطلق كأنما لا يقول بشرط المالية وإنما يقول ما كان من الواضح في نظر العرف أنه لا مالية له ما الذي وصل في مستوى عدم المالية إلى هذا الحد بحيث واضح جدا في نظر العرف أن هذا ما الماليه يقول لا ينبغي الكلام في أن هذا لا يمكن أن يقع أن يقع ثمنا ولا مثمنا إذ وهكذا يستدل عليه رحمه الله إذ لا بيع إلا في ملك طبعا هذا التعبير مشتمل كما لعلنا نشرح بعد ذلك بعد دقائق إن شاء الله هذا التعبير مشتمل على الخلط بين المالية والملك والملك المالية شيء والملك شيء آخر الاستدلال على شرط المالية بش... بشرط الملك لا يخلو من خلطه على كل عبارة الشيخ هكذا إذ لا بيع إلا في ملك وما لم يتحقق فيه ذلك أما ذاك الذي ليس عدم ماليته في الوضوح إلى هالمستوى. ان الشيخ له تفصيل إذا ما بناءنا على التعرض لذاك التفصيل اجمالا الشيخ له تفصيل يقول إن كان المال إن كان المال في مقابله يعد أكتر بالباطل غرفان ففارصد وإلا فكذا يفصل تفصيل. نحن نقول أنه في الجملة وبغض النظر عن بعض النكات المؤثر في التفصيل والتي نشير إلى إن شاء الله نشير إلى النكات التي حقا هي تؤثر في التفصيل في الجملة لا إشكال في أصل هذا الشرط في شرط المالية وليس دليلنا على شرط الماليه ما ورد في المصباح المنير وغيره من بعض كتب اللغوية من أن الأصل في البيع مبادله مال بمال ليس هذا الدليل ولا. في المصباح المنير ورد هذا العباره و في البيع مبادله مال بمال نحن ما نجعل هذا دليلا لانه لو اردنا ان نجعل هذا دليلا سيعترض علينا بان تعارف اللغويين عاده لفظيه ومن قبيل شرح الاسم وليست مبنية على التدقيق نحن ما نستدل بهالدليل ولا نستدل بقاعدة لا بيع إلا في ملك هذا ما نجعله دليلا على المدأة نقول يشترق المالية لأنه لا بيع إلا في ملك فإن هذا كما أشارنا إليه قبل دقائق خلط بين المالية والملكية فلو سلمنا هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة مو سلم لو سلمنا هذه القاعدة أنه لا بيع إلا في ملك فمن الواضح أن النسبة بين المالية والملكية أموم وخصوص من وجه فكما أنه رب مال لا يكون ملكان كذلك رب ملك لا يكون مالا رب مال لا يكون ملكان هذا مثاله واضح كالمال المسروق المال المسروق مال لكنه ليس ملكا. لأنه مال الناس وأما العكس ما يكون ملكا وليس مالا كما لو حاز مثال هذا لو حاز شيئا من الديدان والخنفسان التي لا تعتبر لها مالية ولكنه حازها لتلهي بها يريد لها عند هذا حاله الطفولية خالص كثير من شبابنا عندهم حالة طفولية أو حالة اللهو يجمع خنفسان وعمتال ذلك ويطلهب خب هذا مقتضى القاعدة أنه صار ملك لأن الحيازة من حاز ملك الحيازة في المباحات الأولية تخلق الملكي وانا حزر ذنبي ولغرض العقلائي ولو كان ذاك الغرض عبارة عن التلهبي عبارة عن العبي فصار ملكي ولكن قرفا ما أليمالية لا يعتبر لها قيمة اذا النسبة بين المالية والملكية عموم المناج فلو صح قاعدة انه لا بيع الا في ملك آم هذا ما ينتج المقصود ما ينتج شرط الملكيه فهذا هم هذا الواجب هم نحن لا نريد ان نتمسك بهذا الوجه بل نقول احنا دليلنا هذا دليلون في الجملة وسوف نشير إلى استفناءات إن شاء الله دليلنا في الجملة هذه نقول أوف بالعقود تجارة عن تراضين أحل الله البيع هل, هل أدلة التي أدلة صحة البيع هذه الأدلة كلها منصرفه إلى البيع العقلائي التجارة العقلاية، العقد العقلائي كلها تنصرف إلى ما يعتبر العقلاء إلى بأنهم شيء معقول وماشي في نظر العقلاء فلا إطلاق لأي واحد من هذا النية العقود. خو احنا عقدنا على شيء العقلاء يقولون هذا ما معنى عقدكم على هذا شيء لغو مخفق ولا تجعة عن تراض كل هذه منصرف يقينا اما ليس عقلائيا وهذا كافي في ان يكون هذا باطلا لا دليل على صحته لا لا السيره العقلائيه صحفة لانه ماكو سيره عقلائيه ولا الادله اللفظيه صحفة لانه لا اطلاق لهذه هذه الادله اللفظيه ولا أي دليل اخر من قبيلها الادله هذا في الجمله نحن لا نشك فيه واجمالا نعترف كما لعله في الجمله واجمالا لا خلاف فيه انه يشترط في الثمن المسمن ان يكونا مالين يبغى الكلام في التفاصيل والاستثناءات هنا في التفاصيل والاستثناءات نقول عنوان لا مالية له الى عدة مصادق وكل مصداق بحاجة الى شيء من التأمل فيه والدقة فيه فقولنا لا بد ان يكون مالا او لا يصح. جعل ما لا مالية له ثمنا ولا متمنا هل نقصد بإخراج هذا أو ذاك أو ذاك بأي معنى من مع المعاني فإن المعاني متعددة قد يعتبر شيئا مما لا مالية له من باب أنها تعتبر من الأفراد من الأمور الخسيسة والرذيلة، يعني أمور أفضل تعبير خسيسه صر ما خاف خاف تنصرف إلى الرذائل الاخلاقيه مو مقصود ذاك، الأمور الخسيسه كالحشرات والديدان والخنفسان وما شابه، خب هذه بكلمة ما لا مالية له نحترز من منهم قسم من الأمور. Hadamana het maar een beetje We hebben een ander voorbeeld. We hebben een ander voorbeeld. We hebben een ander voorbeeld. We hebben een حبة من حنظة أو حبة من شعير أو حبة من أرز هذا يقال اخذ بيدي حبة من حنظة أو شعير أو تمن وماشي أقول هذا لا مالية. لا مالية هذا بيش يسوي هذا معنى ثاني لعدم الماليه المعنى الثالث لعدم المالية ما أسقطت الشريعة ماليته او قل حرمت الشريعة الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير الخمر في نظر ال ماله والقيمته قد يشترى بعض من الخمر يشترى ب بثمن بثمن باهظ كذلك لحم الخنزير خبهروا الكفار اللي يأكلون لحمل خمزير خهم معقلاء الصح لا دين لهم لا دين لهم لكن ليسوا عقلاء خبعقلاء ويأكلون يلتدون بي صح احنا كمسلمين باعتبار ديننا منعنا عن ذلك وإلا سواء الخامر أو سواء لحمل خمزير كل منهم له قيمته وأحيانا القيمة باهظة ولكن الشريعة حرمت الانتفاع ذل فهم يقال هذا ما ماليه يعني ما ماليه شرقا هذا القسم الثالث هذا القسم الثالث يجب أن نفتح الاصطلاع فإن هناك دليلا القسم الأول والثاني قد يكون الدليل على أنه لا يصح بيعه مثلا قد يكون الدليل على ذلك مسألة السيرة العقلائية أو الفهم العقلائي أو أنه عدم قبول العقلاء لهكذا بيع وشراء في القسم الأول والثاني نستطيع أن نقول هكذا فإذن لا دليل على صحة معاملة لأن الأصل في المعاملة هو الفساد الصحة بحاجة إلى دليل فيقال معنى دين على الصحة إلى المعاملة هذا في القسم الأولى الثاني أما القسم الثالث التي العقلاء يبنون عليهم كما في بيع الخامر وفي بيع الخنزير فأن الذين يبيعونهم ويشترونهم وقال لهم لن معلوم لكن عقلاء إذن هناك نحتاج الى نمط اخر من الدليل لنثبت لنثبت طب الدخول في الاستثناءات لنثبت بطلان بيعها وشرائها ذاك دا الدليل الاخر ما يلي نقول الشريعه لها لغه تخصها الشريعة ما دام هي صرحت بأن هذه محرمة الانتفاع يعني أسقطتها عن الماليه حينئذ في لغة هذه الشريعة التي أسقطت هذه عن الماليه حينما أه أه في لغة هذه الشريعه في لغتها تقول هذه لا مالية لها وإذا كانت لا مالية لها مبنيا على هذه الرؤية وهذه النظرة الشريعه سنفهم من أدلة البيع والشراء والتي قلنا لا شك أنها تنصرف إلى ما له مالية نفهم منها من هذه الأدلة غير هذا وما عدا هذا فلأننا نتعامل بها اللغة وأننا نفهم الأحكام وفق هذا اللغة التي هي لغة القرآن ولغة السنة عندئذ نقول اذا الأدلة تنصرف عن بيع هذه فمره أخرى يبطل رغم أنه عقلائيا يكون صحيفا طب الآن نعود إلى الدقة في الاستثناءات. لماذا قلنا في الجملة كل؟ إذني إحنا بينناها بعنوان في الجملة قلنا في الجملة لا شك في شق المالية. بعد بكلمة في الجملة ننظر إلى أي استثناء من هالأمور. نرجع مرة أخرى إلى معاني الثلاث ذكرنا ثلاث معاني لعدم المالية نرجع مرة أخرى إلى المعاني الثلاث المعنى الأول بالنسبه للحشرات والخنافس والديدان وما شابه ذلك من الامور الخسيسه لو اتفقت صدفه ثبوت ماليه له لشخص ما خرج بيعه او التجاره به او العقد عليه عن السفه او عدم العقلائيه او عدم الاحترام مثاله لو ان شخصا كان له فرد قدره علميه محترمه واختراع بحيث انه يصنع دواءا محترما من بعض الحشرات حشرات الارض يقولون الحشرات مال ماليه لكن انا بعلم الطب مالي او التحاليل مالي او ما شابه ذلك من هالحشرات من هالديدان اقدر اطلع فالدواء محتر دواء افردو ينفع السرطان دواء ينفع امراض فسه انا اريد اجمع من هالحشرات حشرات من اللي اريد روح اجمع فاتواحد مجمع لي فاتكمية يقول انا ابيع عليك ما اعندك مجال تشتري اعندك خب هل اقول ان هذا البيع باطل ولماذا باطل لأنه ل... احنا خما ما أمنا بدليل ان اللغويين قالوا قالوا موادله مال بمال لكن خما كما قلت انما كان دليلنا ان العقلاء ما يقبلون خو يقبلون فيصح مثل هذا البيع بلا شك خب نجي إلى المعنى الثاني حب من حنطة حبة من حنطة أو من شعير أو من أورس أو ما شابه ذلك خب هنا المسألة أوضح أنا صدفتان صح حبة من حنطة ما ألقين تعتبر أورفان مما لا مؤذية له فعادة لو أن أحدا اشترى حبة من حنطة يقول خدع عمل سفهين، لكن صدفة أنا بحاجة إلى حبة من خنطة أو من شعير أو من أرز لا للأكل حتى يقلخوا هذا ما يكون له ما أكيد، إنما أزرع أزرع حبه من خنطة أزرع ورح أرتب على هذا الحبة سنابل. السمنين أجيب أفرضوا حبة من الحنطة منه يبيع لي حبة من الحنطة كيلو وات يبيعون أنا مارد شيف شيفي من كيلو وات أنا مارد آكل فد واحد إذا قال لي هاك هاي حبة بس مجاني أنا ما أط ما تروح تنضي ألف تومان تشتري كيلو من الحنطة هاك أنضني عشرة تومان اشتري من عندي هالحب خو أشتري والعمل العمل عقلائي وأيضا قلنا دليل عدم دليل البطلان لم يكن موضوع قول اللغويين إنما دليل البطلان عدم العقلائي هذا العقلائي لم لا يشمله مثال أوضح من هذا إن المثل. أنا وجدت خط جدي المرحوم بيد زيد من الناس فتسطر كاتب فتسطر فتسطر هل ما بيفرد حكمة أو موعظة حسنة أو نفعلها بس خط خب هذا الخط الناس العرفيين الاعتياديين لو قيل لهم ما قيمة هذا الخط كل الناس راح يقولون هيك خط ما له قيمة فادورا خف دورا خم ممزوجة مكتوبة أفرض فنطلب تعرفه فلان ليلى رحت إلى بيت بيت بتي مثلا طبخت لي الغذاء الفلاني فش ما تراي الكاتب فهذه يربو بالزبار ناس شنو جقال هذا ما الماني لكن انا لانه خط جدي اعتز به فمستعد ان ابدو مبلغ قد يكون مهم من المال في سبيل ان اخذ هذا الخط ويبقى عندي ذخيرة يبقى عندي تذكار فأروح إلى هذا الرجل اللي صدفة نجيت هذا الخطأ أقول له هك بش بيش ما تريد أنظيك فلوس أنظنيها بيقع علي ذاك من نفهم أن هذا اللي هش عندي مو عند الناس معلكني يقول أنا أبي عليك ببتألف تومان وما أدري مليون تومان هذا أشتريه وهذا أيضا دليل البطنان كان عبارة عن عبارة عن أنه عمل سفهي عقلائيا هذا ليس عمل سفهي لم لا تشمله أدلة البيع والتجارة عن تراظ وما شابه كذلك وفوضو صورة. صورة ابني او حفيدي مستشهد او ميت وجدت وص... و... صورة زيد من الناس افرضوها بصورة قبيحة كبيرة بحيث أن الناس من يأخذوا يقول يذبوا بزبالة شنو قد لكن انا, لا أنا اريد الصورة تسليني تلاحيني اعتز بي صوره ابني او صوره حفيدي قد اشتري به عثمان باخر لماذا نقول هذا باطل هذا البيت بس فهي موجوده هنا بقي القسم الاخير حرمه منافع الشيء شرعا كالخمر او لحم الخنزير وما وماشار فهذا قلنا انه اقلائيان ليس سفهي وفي احنا مسلمين المتدينين خب نشمئز لكن الناس قد يلتدون بالناس غير المؤمنين الكفر مثلا أو الفسخ يلتدون بالخمر أو يلتدون بالخنزير بالأحمد خنزير فليس سفهيا لماذا يبطل ليش يكون أصلا هذا البيع ليش يكون باطل؟ قد يقال يبطل بدليل رواية تحفظ العقول المعروفة رواية تحف العقول ورد فيها وأما وجوه الحرام من البيع والشراء نظير إلى أن يقول نظير البيع بالربع أو بيع الميته أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخامر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم إلى آخر هذا الدليل طبعا هذا الدليل احنا ما نقتني به وليس هذا دليلنا لأنه لو كان هذا دليلنا هذا قد يناقش اصلا يقال رواية تحف العقول مو رواية يناقش في اصل غونها رواية تأليف لعالم العلماء الف ذكر هذا الشيء مو رواية وقد يقال خب رواية ميخل ربايا لكنها مرساة لأساندلها، فإحنا دليلنا مهاد، وإنما دليلنا ما أشارنا إليه قبل دقائق من أنه حينما حرمت الشريعة هذه الانتفاعات، أسقطت معناه أسقطتها عن المالية في نظر الشريعة، عند لا إطلاق للأدل للأدلة التشريعية لما لا يكون مالا في نظر تلك الشريعة. نحن حينما نتعامل مع شريعة مع كتاب السنة يجب أن نلتفت إلى مصطلحات الكتاب السنة. وفضو أن نحوي كل فعل مرفوع أو كل فعل مرفوع حينما نتكلم في إطار علم النحو كل فاعل مرفوع كل مفعول منصوب شنو شن فسره يعني الشخص الذي جاء وضرب أحدا نقول تعال نرفع كل فاعل مرفوع أو ذاك اللي غرب المسكين نقول تعال ننصبك لأنه كل مفعول شكل نفسر أو لا كل فاعل مرفوع كل مفعول مرصود حينما نتكلم في اطار علم النحو خب انفسر وفق مصطلحات علم النحو خب الآن إحنا ما نريد نتكلم كعلماء النحو لكن نريد أن نتكلم كعلماء شريعة حينما نتكلم كعلماء شريعة في لغة شريعه لا ترى ماليه للخمر ولا للخنزير ولا للميتة ولا للنجس وما شاره ذلك فنقول كل, كل ادله احل الله البيع تجاره عن تراضين وما شاره ذلك اوفوه العقود كلها تنصرف عن هذني ما دمنا انا تكلمت في, في هكذا الجو السعود هذا مو جوع المنه جل جول كتاب السند تنصرف عن هذه هذا دليلنا هذا كان كما أشرت فلو أن أحدا صادف أنه عند منفع محل من ورقة أفرض مثلاً خمر لكن أنا عندي أنا ما أري هذا شيء موجود له لا أقول لو كان موجود أنا عندي ما أستطيع أن أن أخلل الخمر بي فسأل ما أري هذا موجود ما موجود يقال لكن أنا ما لا كان عندي خمر يوم ما ولا أنه مبدل إلى الخمر بس يقال أنه موجود هذا الشيء يمكن بالعلاج تبديل الخمر إلى الخال أنا أريد خال بدل ما أروح أشتري من فلان بقال الخال ويبيع عليا بسعر غالي أشتري خمر لأن الخمر في, في أسواق المسلمين لا أقيمه بسعر زهيد أشتري واخلله لانه عندي طريقة تخليل خب لماذا نقول أن هذا البعض عطل. الله حرم منافعها صح الله حرم منافعها الكتاب والسنة حرمتها منا حرم منافعها صح لكن هذه منافعها محللة مو محرمة الخنزير لحم الخنزير قب حرام منافع لحم الخنزير حرام لأنه يحرم أكله لكن أنا هل لحم الخنزير أكون من براها من إلي منفعة مخللة هل لحم الخنزير؟ أجي إلى سوق المسلمين وأحصل لحم الخنزير لحم الخنزير في سوق المسلمين ما ألف قيمة مو لحم الغنم لحم الغنم في كل المسلمين يشتروه ولهذا ترقى قيمته هذا لا أنا أشتريه بسعر رخيص وعندي منفعة مخللة فيه وهي اني ابيع السنقات مال الكافر يقولون جاهز ابيع اخذه اشتري بسعر رخيص وابيعها على الكفار افضل مو مو في بالعلالم المسلمين حتى تغتب عليه لي مفاصل. في بلد اخر كافر ابيع بسعر غالي هذه فائده محلله لانه استنقاذ المال من الكافر وبرضى الكافر هم مو وفرض عنوان سالة حتى يحظم بالعنوان التعليم برضى الكافر فلماذا أقول شراء لحم الخندير بهذا الشيء باطل بل لو فرضنا أن بعض المنافع المحلية صارت رائجة، قد نقول بصحة هذا المعص، صارت رائجة، أهرو مسألة أنهم المسلمون يبيعون يبيعون لحم الخنزير على الكفار راج، قد نقول إذن يصح شراء هذا اللحم الخنزير يصح أن يشتريه. او شراء الخنزير الحي من غير يصح اشتريه و هات بحاوة و لا بالنسبة لي صار صدفة انا هنشكل خب بالنسبة لي صار خب انا شو انا تعبت اخشى انكم انتم امتبعوا تعبتوا يسا في اول يوم نكتفي بهذا المدار إلى ان نكمل البحث غدا إن شاء الله وغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.